هناك دعازك لي يا رب، قال ربها بلي من الذين كثر زيتها طيبة، إنك سميع الدعاء، فنادته الملائ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنْ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَسَجِّدْ وَاحْصُرًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنَّ مَا يَكُونُ لِغُلَامٍ وَقَدْ بَلَغَتْ نِي الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ قُل كَذَالِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ قَالَ رَبِّ اجْعَلْنِي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْزًا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والاكر وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَكِ وَطَحَّرَكِ وَأَصْطَفَكِ عَلَى لِسَانِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُلْنُتِ لِرَبِّكِ وَسَأَلْنَهُ إِنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ جُودِي وَارْكَعِ مَعَ الرَّاكِعِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ اِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَضِيْعَةً وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنَ إِنْ هُوَ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْوَيْمَ إِسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى بْنُ مَرْوَيْمَ وَجِيهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ